ا ل ل ه م بك أصبحنا و ب ك أ م س ي ن ا و ب ك ن ح ي للعلوم ا ل ا س ل ن ش و ه